لابسين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاءا ان يفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا